وإذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمح أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فهذه المنزلة منزلة يسعى المؤمن إليها ما استطاع يسعى إليها المؤمن ما استطاع ويحاول أن يأتيها ويأخذ بالأسباب, التي توصله إليها. ويأخذ بالأسباب التي توصله إليها من تلكم الأسباب فيما يغلب على الظن وليس المقام مقام حصل فيما يغلب على الظن وليس المقام مقام حصل اليقين أن هذا كلام رب العالمين كلما عظم يقين المرمي أن هذا الذي يتلى ويقرأ هو كلام الله كان أعظم خشية لما يسمع اليقين أن هذا كلام رب العالمين الثاني صدق النية في الرغبة فيما عند الله والنوايا صعب نتحدث الإنسان فيها نكتفي بهذا الحالة الثالثة أن يكون للإنسان عمل صالح يغلب على الظن أنه من أسباب التوفيق لأن إتيان الطاعات توفيق من الله وبعض الطاعات في نفسها طاعة لله وتوفيق من الله إلا أنها مجلب أهل غيرها أعظم هذا برّلها لبعض فإن بر, وبر فإن بر الوالدين وبر الوالدة خصوصا من أعظم أسباب توفيق الله لعبده وقد مر معنا أن البر ينقسم إلى قسمين قسم أن تبره ماء في ماء به بمعنى أن يكون للوالد يكون للوالد رغبة في شيء ثم يخبرك به فتقوم أنت بإنجازه برا لهما وهذا ظاهر الحالة الثانية أن تفقه من غير أن يتكلم رغبة لهما في أمر أن تفقه من غير أن يتكلم رغبة لهما في أمر فتسارع إلى القيام به قبل أن يطلباه لعلك تحفظ لهما ما وجههما ألا يسألك على أنك تسعى أن تريد بصنيعك هذا إجلال من وصاك بهما تريد بصنيعك هذا إجلال من وصاك بهما فبر الوالدين من أعظم أسباب التوفيق لنيلي خشية الله الرابع أن تتوخى ما استطعت ضعفاء المسلمين فتحسن إليهم فإنك لا تدري قد يفتح الله جل وعلا لك من أبواب الرحمة والفضل والإحسان كثيرا من الأبواب المنغلقة بدعاء ذلكم الضعيف أو ذلكم المسكين الذي أحسنت إليه وأنت لا تريد بإحسانك إلا وجه الله